الأمر الثاني في هذا الأثر ما قاله الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل هذه منهجية مهمة وطريقة دل عليها القرآن وسار عليها أئمة الدين العلم قبل القول والعمل كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر مستثنيا الخاسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد لكل مسلم أن يقدم علمه وتعلمه على عمله والعامل بلا علم ما يفسد أكثر مما يصلح وينفع فيترتب على عمله بلا علم إما فساد هذا العمل وإما الغلو في هذا العمل وإما أن يترتب عليه آثار مجتمعية فاسدة. مثال بسيط الأمر المعروف أنه على المنكر أو النصيحة النصيحة من الدين ونعرف أن النصيحة واجبة والأمر المعروف واجب لكن لابد على الإنسان أن يتعلم كيف ينصح ومتى ينصح ومن المنصوح متى يأمر بالمعروف متى ينهى عن المنكر فإن تعلم، فإن تعلم كيف يأمر وكيف ينهى سيكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر معروف على عكس بعض الناس الذي ليس عنده علم وعنده طيش يعرف أن هذه المسألة مثلا بدعه فيقوم يأتي ببدعة أو يأتي بمنكر يثبت لنا هذه البدعة أو يزيد هذه البدعة أو ينفر الناس من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم فهدم الكعبة وبناؤها من جديد على قواعدها أمر واجب لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشية وقوع المجتمع في فتنة ما فعل هذا الواجب لذلك قال أهل العلم الأمر بن معروف عن على المنكر لا بد أن يكون عنده علم بهذا المعروف وهذا المنكر قد يكون هذا المعروف واجب قد يكون هذا المعروف مستحب فضيلة كالذي يأتي وينكر على من لا يقنط مثلاً في صلاة الفجر المسألة خلافية وهي فضيلة عند مثلاً المالكية وبعض العلم لا يراها سنة فيأتي من لم يصلي أو لم يوتر أنكر عليه إنكاراً شديدا وجعله يمكن مبتدع لا الأمور لابد يفهم هذه المسألة أين درجتها هذا المعروف أو هذا المنكر أين درجته في الدين الأمر الثاني لابد أن يعرف المصالح والمفاسد المترتبة هل نهي عن المنكر سيترتب عليه مفسد أكبر فيحرم عليك أن تنهى أو أمري بالمعروف يترتب عليه منكر فيحرم عليك ذلك أن آمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه منكر أعظم فلابد هذه الأمور أن تراعى لابد من العلم قبل العمل في جميع شؤون حياتك حتى يكون هذا العمل مبناه صحيح في مسألة الزواج مثلا كم يدخل الناس في الزواج وهو لا يعرف من الزواج شيئا لا يعرف حقوق زوجة والزوجة لا تعرف حقوق زوجها لا يعرفون حقوق أبناء ما يعرف شيء داخل في الزواج هذا شهر عسل وانتهى معارك ومشاكل في البيوت ما يعرفون حقوق بعض فكل ما بدت الحياة بعلم كل ما كانت الحياة ناجحة كانت الحياة سليمة كانت الحياة أقل خلافاً